بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان المجالس في تفسير المفصل شبح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس السابع والسبعون وفيه تفسير سورة المدثر من الآية الأولى إلى الآية الثلاثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 هذه السورة العظيمه يبين الله فيها هول شأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما قوبل به من المشركين في مكه قال سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر أم فأنذر وربك فتكبر إلى آخر الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة ولد وترعرع في مكة وكان أبوه قد توفي وهو في بطن أمه فلما ولد كفله جده عبد المطلب ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاه عهد به إلى عمه أبي طالب، فكفله بعد جده وأحسن كفالته نشأ صلى الله عليه وسلم متجنبا لدين المشركين يتعبد على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وكان قومه يعبدون الأصنام لأنهم طرأ عليهم الشرك من عهد عمرو بن لحي الكزاعي الذي كان ملكا على الحجاز فغير دين إبراهيم ونشر الوثنية في الحجاز وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز انتشرت الوثنية في أرض الحجاز وغير دين إبراهيم عليه السلام ولم يبقى عليه إلا القليل وكان نبينا صلى الله عليه وسلم متجنبا وكارها لدين المشركين نشأ على الطهر والعفاف والأخلاق الطيبة نشأه الله سبحانه وتعالى على ذلك فكان يكره عبادة الأصنام ولكن قومه يعبدون الأصنام هذا شيء منتشر فحببا إليه الخلاء ليبعد عن الأصنام وعن دين المشركين فكان يذهب إلى غار حراء غار في رأس الجبل الذي يسمى الآن جبل النور وهو, وهو جبل حراء وهو غار في رأسه مستقبل الكعبة فجعل يذهب إلى هذا الغار يتزود من زوجته خديجة يتزود معه بالزاد ويذهب إلى هذا الغار ويخلو فيه لعبادة ربه وليبعد عن المشركين ودينهم شربهم للخمر إلى غير ذلك من أمور الجاهل كان يتحنف لهذا الغار الليالي لواتي العدد ثم يرجع ويتجود مرة ثانية ويذهب إلى هذا الله ليخلو بربه وليبعد عن دين المشركين فلما بلغ الأربعين صلى الله عليه وسلم من عمره بعثه الله جل وعلا نبيا وأوحى إليه بدأ الوحي وكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح بينما هو في الغار على عادته إذا هو بالملك جبريل عليه السلام جاء إليه فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني لا, لا أحسن القراءة ولا يقرأ ولا يفهم. قال له اقرأ فمره أن يقرأ وهو لا يحسن القراءة فغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجحل فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ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 وجاء إلى خديجة جاء إلى خديجة مرهوبا يرتجف من الرعب من رؤية الملك وفجأة مفاجأة الوحي له فقال لها زملوني أي رقوني اغتسل بماء ثم قال زملوني زملوا أنزل الله عليه أيها المزمل ومن ليلة إلا قليلة سورة التي مضت ثم فتر الوحي بعد ذلك ثم عاد إليه الوحي مرة ثانية وجاءه جبريل وهو متدثر بفراشه فقال له يا ايها المدثر قم فانزل الى اخر السوره يا ايها المدثر قم فانزل فنجد حينئذ ان المراحل او ان المراحل اربع اولا الرؤيا ثم الوحي بإقرأ وهذا صار به نبيا نباه الله بإقرأ ثم أرسل بالمدثر قم فأنذر هذه رسالة هذه رسالة ولذلك يقول العلماء نبيا بإقرأ وأرسل بالمدثر فهذه مراحل مبدأ الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وننظر أولا أن الله علمه أولا علمه قبل الدعوة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ولم يأمره لم يأمره بالصلاة والدعوه قبل العلم بل امره بالقراءه اولا اقرا باسم ربك الذي خلق دل على ان الذي يدعو الى الله لا بد ان يتعلم كن على علم ثم امر بقيام الليل في سوره المزمل لان الذي يدعو الى الله لا بد ان يبدا بنفسه لا بد ان يعمل بما علمه الله ثم يدعو إليه بعد ذلك ثم في المرحلة الأخيرة قال له قم فأنجل أولا العلم ثم العمل ثم الدعوة هكذا يكون الدعوة تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقوله جل وعلا يا أيها المدثر الأصل المتدثر هدرما الدال في التاء صارت المدثر وأصلها المتدثر وبعض القراء يقرأها على أصلها يا أيها المتدثر أي المتغطي بلحافك قم فانذر قم من رقادك ومن منامك فانذر الناس انذرهم حذرهم من الشرك وعبادة غير الله قم فانذر انذر الناس وربك تكبر ربك مفعول منصوب على انه مفعول لكبر اي كبر ربك الأصل كبر ربك ثم قدم المعمول فقال وربك فكبر اي عظمه ونزهه عن النقائص والعيوب عن الشرك وعن كل وصف ذمين عظم ربك سبحانه وتعالى لأنه عظيم وربك فكبر وثيابك فطهر قيل المراد بالثياب الثياب المعروفة اللباس طهرة عن النجاسة هذا فيه دليل على أن الصلاة اشترط لها الطهارة في الثياب الطهارة في البدن الطهارة في البقعة وقيل المراد وثيابك طهر أي نزه أعمالك من الشرك طهرها من الشرك ثيابك أي أعمالك من الشرك أخلصها لله عز وجل والامان عن يرادع المعنية يكون مطلوب تطهير الثياب الحسيه من النجاسه وتطهير الاعمال من الشرك والمعاصي طهاره مطلوبه طهارها الحسيه على تطهير الثياب والطهارة المعنويه المعنوية تطهير الأعمال من الشرك أن الشرك نجاسة معنوية انما المشركون نجس نجاسة معنوية وثيابك فطهر والرجز أصل الرجز بالكسر والمراد به العذاب فإن كشفت عن الرجز اي العذاب ثم ضمت الراء والرجز مراد به الأصنام مراد به الأصنام قال بعضهم إنه إذا كسرت الراء الرجز فمعناه العذاب وإذا ضمت فمعناه الأصنام والرجزة أي الأصنام فهجر الهجر الترك اي ترك الأصنام فابتعد عنها وعن أهلها والرجزة فهجر الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بهذا أن ينهى عن الشرك يبتعد عن الشرك وينهى عنه يبدأ بإصلاح العقيدة اولا ثم يتدرج بعد ذلك الرجل فهجم أما الذين يقولون, ندعو الذين يقولون ندعو إلى الله ولا نتعرض لعقائد الناس كل على عقيدته ونجتمع على ما اتفقنا عليه ويعدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا كلام باطل هذا لا ليس من الدعوة في شيء لا بد أن نصلح العقيدة أولا نجتمع عليها ثم ننطلق منها إلى بقية الأمور بقية الأعمال هذا الأصل الذي نبني عليه والرجزة فهجر يا بك فطهر والرجزة ولا تمن تستكفر لا تمن قيل لا تعطي العطاء تريد أن يرد عليك أكثر منه تهدي الهدية تريد أن يرد عليك أكثر منها تعطي العطاء تريد من أن تكافى عليه وقيل المراد لا تمن بأعمالك تعجب بها وتستكفرها. بل تعتبر ما تقدمه يسيرا من حق الله سبحانه وتعالى ولا مانع ان يراجع المعنيه ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر لان الذي يقوم بالدعوه الى الله وينذر يتعرض لهذا من المخالفين المعارضين احتاج الى صبر وتحمق ولربك فاصبر على ما تلقى في سبيل ذلك من المعارضين والمخالفين اصبر على هذا ولا تكترث بما يعترض طريقك من المعوقات ويكون صبرك لله سبحانه وتعالى لوجه الله واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر هذه وصايا الله جل وعلا رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم حينما أرسله إلى الناس وهذا الأساس الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما رسمه له ربه ثم إنه ذكر سبحانه بعد ذلك يوم القيامة لربك فاصبر فإذا نقر في المعقول أن هؤلاء المعارضين والمشركين لهم موعد مع الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على أعمالهم ليسوا بمهملين ولا متروكين كل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ولربك تصبر فإذا نقر الناقور يعني نقر النقر التصويت الصوت والناقور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل نقول هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عند قيام الساعة نفختان النفخة الأولى نفخة الصعق فيهلك كل من كان موجودا إلا من, من استثنى الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصاعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث ينفخ إسرافيل في الصور مرة ثانيه فتطير الأرواح لأن الأرواح مجموعة في هذا الصور في هذا القرن أرواح الاموات فينفخ فيه فتطير كل روح إلى جسمها لأن الله ينشئ الناس من القبور تبنى أجسامهم وتعود كما كانت حتى لو مررت بواحد وأنت تعرفه في الدنيا لقلت هذا فلان يعود كاملا كما خلقه الله ولا مرة لكنه لا روح فيه فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية طارت الأرواح إلى أجسادها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون دبت فيهم الحياة وعادت أرواحهم إلى أجسادهم ثم يساقون إلى المحشر فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور النفخه الثانية وهناك نفخة ثالثة سابقة تسمى نفخة الفزع نفخة في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل اتوه داخلين هذه نفخة الفزع والنفختان نفخة الصعق نفخة البعث هذه سورة الزمر فهي ثلاث نفخات بعض العلماء يقول لا هي نفختان ونفخه الفزع هي نفخه الصعق الله اعلم فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير هذا اليوم صعب على الكافرين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالرسل وعلى الكافرين جميع الكافرين من أول الخلق إلى آخر كلهم, كلهم يلاقون عسرا في هذا اليوم والعياذ بالله فذلك يومئذ يوم عسير والعسر ضد السهولة واليسر أما على المؤمنين فإنه يكون سهلا إنما يكون عسره على الكافرين وكان يوما على الكافرين عسيرا يقول الكافرون هذا يوم عسر فهذا على الكافرين والعياب بالله لأنهم يواجهون كفرهم أجهون أعماله على الكافرين غير يسير ثم قال جل وعلى ذرني ومن خلقت وحيدا ذكر سبحانه وتعالى وعيد المعارضين لهذه الدعوة المكذبين بها وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة المخزومي وابو جهل صناديد قريش لكن اشدهم الوليد بن المغير المخزومي وكان سيدا في قومه وكان مقدما ومعظما في قومه مما غره واغراه بالكفر وحمله على معارضه الرسول صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا خلقته وأخرجته من بطن أمه ليس معه, شيء ليس معه شيء وحيد من المال ومن الأولاد ثم إن الله رزقه بعد ذلك المال والولد لكنه لم يشكر الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا كان له اموال في مكة وكان ثريا وفي الطائف أيضا له بساتين وكان يسمى زهرة أهل مكة لعظم شانه عندهم وثروته مما غره بالله عز وجل جعلت له مالا مندودا أي كثيرا ممتدا وبنين شهودا بنين ذكور يبلغون ثلاثة عشر أو تسعة حوالي هذا العدد كلهم حضور عنده لا يسافرون تقر به بهم عينه و يسر بهم ويخدمونه حضور عنده وهذا من نعم الله عليه مال وبنون ان كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين هو نفسه المغيرة الوليد بن المغيرة وبنين شهود أي حضور لا يسافرون ولا ليسوا بحاجة إلى طلب الرزق لأنهم مغني. يتفرغون عند والدهم يجلسون معه يمشون معه ويأنسوا بهم ويفتخر بهم وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا مهدت له أي أزيده من المال ومن الأولاد ولكنه لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ثم يطمع أن يزيد يقول إذا كان هذا حالي في الدنيا فلا ينبعث لا أكون أحسن في الآخرة يطمع أن يزيد حاله في الآخرة عن حاله في الدنيا من غير عمل صالح وهكذا حالة الإنسان إذا طغى فإنه يكفر بالآخرة ويقول لو فرضنا انها صحيح وأنني سأبعث فإنه يكون أحسن حال مما هو في الدنيا وما أظن الساعة قائمة ولا يردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة <تصفيق> ثم يطمع ونزيد قال الله جل وعلا كلا نفي نفي وزجر أن الله لن يزيده إلا ذلا وحقارة وصغارا عكس ما كان يؤمله ويتمناه قالوا فما زال بعد ذلك يتناقص بعد أن قال الله كلا ما زال يتناقص ماله وأولاده حتى أخذه الله بالعذاب ثم يطمع ونزيد كلا هذه حرف نفي وزجر وتهديد السبب إنه كان لآياتنا عنيدا ولو أطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لزاده الله من الخير وكانت الآخرة خير له من الدنيا لكنه عانت ومع هذا يتمنى على الله الأمان أن تكون الآخرة له إنه كان لآياتنا القرآن عنيدا معارضا لها كافرا بها ومع هذا يطمع ان يزيد الله له من النعيم ومن المال هذا من تمني المستحيل ومن الغرور والعياذ بالله انه كان لاياتنا عنيدا ثم بين الله جل وعلا ما ينتظره. فقال سأرهقه سأرهقه صعودا وحمله عذابا شديدا. صعودا قيل إنه يكلف الصعود في جبل في النار. يصعد ثم يهوي ثم يصعد ثم يهوي. وهذا ديدنه في النار والعياذ بالله. وقيل سأرهقه صعودا عذابا شاقا. عذابا شاقا صعبا يقاسيه في النار سأرهقه صعودا كان لآياتنا عنه إنه فكر ثم قدر لما سمع القرآن أعجبه القرآن بحلاوته وأسلوبه ومعانيه وعذوبه ألفاظه أعجبه القرآن فتحير فيه ماذا يقول فيه ماذا يقول في القرآن لما سمعه أثنى عليه قال ان له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وأعلاه مورق أو نحو منها الكلام اثنى عليه وقال إنه ليس بالسحر ولا بالكهان ثم إنه انتكس لما قال له قومه صبات لما اثنى على القرآن وقال له قومه صبات يعني تركت دينك عند ذلك انتكس وصار يدم القرآن بعد أن كان يمدحه يمدحه إنه فكر وقدر فكر في القرآن ماذا يقول فيه تحير قرآن ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ولا ماذا يقول فيه مع انه رجل عنده خبرة عنده خبرة بالكلام وخبرة بالسحر والشعر إذا عرضه على هذه الأمور وجده مخالفا لها إذا تحير في القرآن فكر وقدر ماذا يقول ماذا يقول للناس إذا سألوه عن القرآن إنه لأنه كان مرجع لقريش يقولون برأيه بقول إنه فكر وقدر فقتل أي لعن القتل معناه اللعن فقتل كيف قدر تعجب من شأنه كيف قدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل أي لعن كيف قدر ثم قتل كيف قدر فقال إن هذا إلا سحر يوثق. ثم نظر ثم عبس وبس نظر في القرآن تأمل فيه يصرف ما لا يقول كيف يعتذر كيف تحير في القرآن ثم نظر يشأن القرآن ثم عبس بوجهه وتفهر بوجهه وبشر كذلك الوسور شيء يظهر على الوجه من الكراهيه والانقباض ووجوه اليومين باسره هذا وصف دم يعلو على الوجوه والعياذ بالله ثم عبس وبس ثم ادبر أدبر عن تأمل القرآن وذهب إلى أهله واستكبر والعياذ بالله استكبر عن اتباع القرآن وعن قول الحق في القرآن وهو يعلم أن القرآن ليس بشعر ليس بسحر ليس بكهانه ليس أساطير الأولين وليس من كلام البشر ما البشر ما يقدر على هذا ما يقدر ان يقول هذا الكلام ابدا الكلام رب العالمين ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا اي القران الا سحر يؤثر اي وجده من بعد الأولين وقالوا اساطير الأولين اكتتبها فهي عليه بكره واصيلا سحر قديم نقله محمد وهو يعلم انه ليس بسحر لكن يريد ان يبرر موقفه وان يستر خزيه إن هذا إلا سحر وفر. إن هذا إلا قول البشر يقول من كلام محمد وهو في الأول يقول ما, ما يمكن هذا يقول جربت السحر جربت الشعر جربت جربت ولا وليس هو, هو كذلك ثم انتكس فقال إن هذا إلا قول البشر أي أن محمدا قاله من عنده قاله من عنده وليس هو من كلام الله فالرسول كذبه وافتراه والعياذ بالله وكلام الجهمية الذي يقولون ان القرآن مخلوق وليس هو كلام الله والمعتزله من اعتقد عقيدة موافق قول المغيرة بن شعب قول المغيرة الوليد بن المغيرة يوافق قول الوليد بن المغيرة هذا إلا قول البشر الجهمية يقولون أنه من كلام جبريل أو من كلام محمد ليس هو كلام الله خلقه الله في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد فهو مخلوق تعالى الله عما يقولون إن هذا إلا قول البشر قال الله جل وعلا متوعدا له على هذا الكلام الذي وصف به كلام الله سأصليه سقر أصليه أي النار تصطلي به سأصليه سقر وسقر اسم من اسماء النار والعياذ بالله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر هذا تفخيم لشأن النار تهويل لها كلمة ما أدراك هذا إما تعظيم للشيء وإما تهويل لشأنه ترويع به وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي اللحم ولا تذر العظام بل تحرقها ثم تعود كما كان أبد الاباد يعذبون في جهنم والعياذ بالله لا تبقي ولا تذر وقيل معنى لا تذر هو معنى لا تبقي يكون من باب التأكيد يكون من باب التأكيد لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر للجلد البشر المراد به الجلد أنها تلوخه بالحرارة تلوخه بالحرارة الشديدة وتنضجه والعياذ بالله كلما نضجت جلودهم فدلناهم جلودا غيرها لواحه للبشر هذه هي اوصاف النار التي سيصلاها هذا الكاذب المعاند المعارض وكذلك أشباهه من الكفرة والمعاندين والمعارضين لهذا الرسول وهذا القرآن من كل من جاء بعده إلى يوم القيامه عليها تسعة عشر أن يقوم على خزانتها يقوم على خزانتها تسعة عشر من الملائكة الكرام الذين هم خزنة النار والزباني ولا يعلموا عظم خلقتهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى فلا يفلت اهل النار منها وعليها هؤلاء الملائكة الاقوياء الشداد عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهؤلاء هم خزنة جهنم والعياذ بالله وهم من الملائكة الاقوياء الذين لا مطمع فيهم لأحد أن يغلبهم أو أن يسترحمهم أو يستعطفهم لا مطمع فيهم لأحد ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء التسعة عشر ملائكة ليسوا بتسعة عشر من البشر لأن أبا جهل لما سمع عليها تسعة عشر قال أنا أكفيكم منهم كذا وكذا لحسبهم بشر ولنا أكفيكم أكثرهم أنتم كفون يا الباقين ونطلع من النار استهزأ وهذا لقاء ان شاء الله الدرس القادم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تفضلوا وفقكم الله كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الاصنام في حين أنه, لا أنه لم يعبدها نعم يومه <تصفيق> يؤمر بالابتعاد عنها وهجرها وهجر اهلها تركها يؤمر بذلك وان كان متجنبا لها من من الاصل فالمسلم ينهى عن الشرك وله مسلم وله مؤمن خشيه ان ان يقع فيه نعم وايضا هذا تعليم للامه ان تهجر الاصنام تبتعد عنها وليس الأصنام اللي هي الحجاره فقط بل كل ما يعبد من دون الله عز وجل من القبور والأضرحة وغير ذلك المطلوب هجرها والابتعاد عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل, سو هل سوره المدثر هي أول سوره كاملة نزلت في القرآن أول ما نزل من القرآن اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلف وأما قول جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل يا ايها المدثر فهذا فيه نظر وايضا إن صح فمعناه أول ما نزل بعد فتور الوحي بعد فتور الوحي أول ما نزل المدثر كما سبق لكم أنه فتر الوحي مدة ثم عاد فيكون أول ما نزل بعد الفتور هو هل مدفع نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد تحديد للمده التي فتر فيها الوحي الله اعلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الملائكه خزنت جهنم هم تسعة عشر فقط كما ورد في الايات ام هم كثير من اجل انهم كثير ما احتاج كثره لا يحتاج كثرة لأن الملائكة أقوية شدات ما... ما فيهم مطمع لاحد نعم لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل ما يعبد من دون الله يعد وثنا أم هو خاص بالصنم الوثن أعم من الصنم الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد كل ما عبد من دون الله فهو وثن وأما الصنم فهو ما كان على صورة على صورة إنسان أو حيوان هذا الصنم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تشرعوا زيارة غار حراء في أجل لا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور بعد البعثه ولا أحد من الصحابة كانوا يزورونه فزيارته قدعه زيارته والتبرك فيه والقصد لذلك هذا بإدعاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاره بعد البعثة إنما ذهب إليه للحاجة قبل البعثة للحاجة ما هو لان أن هذا الغار له خاصيه وفيه بركة وفي لا بل للحاجة مثل غار كور إنما لجأ إليه للحاجة للاختفاء من المشركين ولم يقصده لانه مبارك عنه كما يقوله الخرافيون الا تشرع زياره غار حراء ولا غار كون ولا اي مكان جلس فيه الرسول او نزل فيه لهذا من الغلو ومن وسائل الشرك نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله ان يؤخذوا من تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وانقطاعه عن الناس هل يأخذ منه مشروعية الانفطاع عن الناس فترة من الزمن وعدم مخالطتهم إلا في الجمع والجماعات فقط وذلك لأجل مراجعة الناس والبعد عن الفتن القولية والفعلية هذا من مدهب الصوفية خلوة يسمونها والانفطاع عن الناس هذا من بدع الصوفية والإنسان بحاجة إلى الاختلاط بالناس بحاجة إلى الاختلاف بالناس والعنس بهم و... والسير معهم في مصالحه ثم إن كان عنده علم وعنده قدرة على التعليم وعلى الأمر بالمعروف نهي عن المنكر فهذا لا يجوز له العزل ابدا أما إن كان النعام وجاهل وفي خلطته للناس خطر عليه انه يتاثر بهم فلا باس انه يبتعد عنهم نوعا ما ولا ينقطع يهلك ابدا لكن يبتعد عنهم نوعا ما وينعزل عنهم نوعا ما نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من قوله تعالى يا ايها المزمل ومن قوله يا ايها المدثر هل يؤخذ منه وجوب تغطيه الجسد عند النوم بغطاء أم ذلك يعد من الآداب فقط وما حكم نوم الإنسان عاريا ان لم يكن عنده أحد وقد اتى باذكار النوم الوارده لا ينام الانسان عاريا ما يجوز هل يستر نفسه يستر عورته ولا يجوز ان يتعرى الا للاغتسال او الحاجه فقط يكون خاليا عن الناس يكون مستوراً عن الناس للحاجه لا لا شك اما ان يتعروا ينامه عاري لا يجوز شيئا واما التغطي وهذا من المباحات يحتاج احتاج لغطه يتغطى واما احتاج لغطه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لقوله سبحانه وتعالى ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون هل هذه الايه الكريمه تعتبر من النفخات الثلاث الله اعلم نعم من, من النفخ في الصور نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم من يسمي ابنه الوليد لا بأس بذلك. الاسم لا بأس بذلك. يسمى به. تسمى به كثير من المسلمين ومن خلفائهم. هذه معدور. نعم. يقول فضيله الشيخ: وفقكم الله الكل من عاند ولم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه. الكل عليه. الكل من عاند ولم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون داخلا في الوعيد الذي توعد به الوليد بن المغيرة حتى ولو كان مسلما أعيد السؤال هل, هل كل هل من عاند عاند كيف يكون عاند يكون مسلم ما يعاند ما جاء به الرسول إلا كاذب لكن قل لي لو قصر في بعض الأمور لو قصر في بعض الأمور وقع في بعض الذنوب أما أنك تقول عاند لا يكون إلا منك العناد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الجهميه داخلون في قوله سبحانه وتعالى ساصليه سقط ينالهم شيء من الوعيد بلا شك ينالهم شيء من, من الوعيد من وعيد الو الوليد ابن المغيرة نعم لانهم يقولون هذا قول البشر نعم, نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الذي يترتب على القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله ترتب عليها جحد صفة من صفات الله عز وجل وذروا الذين يلحدون اسماء هذا الحاد بأسماء الله وصفاته هذا من ناحيه الناحية الثانية الناحية الثانية ان هذا ايضا يعتبر تعطيلا للاوامر والنواهي الله ما يأمر ولا ينهى اذا كان لا يتكلم كيف يأمر وينهى من اللي يأمر وينهى الا الله سبحانه وتعالى وهذا تعطيل للاوامر والنواهي وتعجيز لله عز وجل الله جل وعلا وصف آلهة الكفار بأنها لا, لا تنطق ولا تسمع ولا تبصر. فهذا قوم موسى من بعده من خليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فالذي لا يتكلم لا يصلح يكون إله لأن الألئة الرب لا بد أن يكون امرا ناهيا مدبرا وكيف يحصل هذا بدون أنه يتكلم؟ هذا تعطيل للعوامل والنواهي. فالله عاب الأصنام بأنها لا تنطق ولا تتكلم فلا تصلح أن تكون آلهة كيف تأمر وتنهى وتحلل وتحرم وهي لا تتكلم هذا عجز. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم التسبيح بعد الصلاة المفروضة أو غيرها بواسطة المسبحة إن كان يتخذها دينا ويعتقد فيها بركة وأن هذا مشروع هذا بدعة وما إن كان يريد عد التسبيح لألا يغلق مثل ما يعد في اصابعه أو في الحصارة فلا بس اتخذ هذا من باب المباح فقط انا بس اما ان انتقلوا من باب السنيه فهذا بدعه ولا يجوز نعم عند الصوفيه هم اللي يلتزمون بسباح واكبار ويعلقون على اعناقهم وان شعار الصوفيه اذا اعتقد فيها ان فيها بركه وانها شعار العباده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اهتدى على يدي جماعه من الناس اذا اهتدى على يدي جماعه من الناس واردت ان اخبر بذلك من احب فهل فعلي هذا جائز شداعي لهذا تخبر لا حاجه الى الاخبار الا ابعد عن الرياء و... واخلص للعبادة لي... بينك وبين الله عز وجل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف يحذر المسلم من حيال الشيطان ومكائده، وهل هناك كتب تنصحوننا بقراءتها لبيان مكائد الشيطان؟ القرآن يا أخي، القرآن بين مكائد الشيطان وبين كيف تتحصن منه. الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بينت مكائد الشيطان وكيف تتحصن منه. الكتاب والسنة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل عتق رقبة من القصاص يصلح أن يكون كفارة يمين لا عتق الرقبة هي من الرق من الرق تكون مملوكة تعتقها تكون حرة هذا العتق الذي يكون في الكفارات أما العفو عن من وجب عليه القصاص هل لا يسمى عفوا يسمى عفوا هل يسمى العفو نعم يقول فضيلة الشيخ خفتكم الله هل يجب على الماموم أن يكبر تكذيرات الانتقال خلف إمامه سرا هل يجب على الماموم أن يكبر تكذيرات الانتقال خلف إمامه سرا هلها إمامه سرا نعم يجب على المأموم تكبيرات الانتقال كما يجب على الإمام يواجب على الجميع تكبيرات الانتقال تكبيرة الإحرام هذه ركن على حق الجميع الإمام والمأمومون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر هذا عام في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال نعم وإذا قال سمع الله لمن حمل قولوا ربنا ولك الحمد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ترتيل القرآن في الموعدة يعد بدعة بدعه ما يعد بدعه لكن ما له مناسبة لأن في فرق بين الاستشهاد بالآية وبين التلاوة تلاوة ترثى أما الاستشهاد فلا حاجة إلى الترتيل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعني تسوية الصفوف في الصلاة إلصاق أقدام المصلين بعضهم ببعض وماذا أفعل في حالة عدم قبول بعض المصلين بالتصاق الأقدام من قال أن أن رص الصفوف معناها الإلصاق الذي جاء التقارب. تقارب تقارب ومحاذات بين المناكب والعكف اما الالصاق هذا لا اعلم له دليلا بل هو هذا يؤذي يؤذي من بجانبك ويضايقه لكن تقرب منه ولا يكون بينك وبينه خلل فرجع وليس بلازم ان هذا تكلف ما انزل الله به من نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هل يدخل فيه الذي يشترط على المخطوبة بأن تكون بكرا يشترط إيش؟ يشترط على المخطوبة بأن تكون بكرا أن تكون بكرا هو يسأل عنها يا أخي ما يحتاج الى شرط يسأل عنها ويتأكد منها إذا تأكد يتزوج. انما ما سبب أن نعم. يقول فضيلة الشيخ لأنه الاشتراط معناه الاشتراط أن يشاكن فيها اشتراط تكون بكر معناه أن فيها هذا ما ما لها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلاق السكران ما الراجح فيه هل يقمع أو لا يقمع تسألون عن دار الافتاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعطلت أجهزة التكييف في مسجدنا يقول تعطلت أجهزة التكييف في مسجدنا وليس عندنا عامل مسجد ليصلحها، ولا يوجد إلا كافر فهل يجوز أن ندخله المسجد لأجل أن يصلحها ما هي بات يدخل الكافر ويصلح الخلل اللي في المسجد وقد دخل النصارى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وتصالحوا معه ودخل وادخل فيه بن للوسال قبل ان يسلم وربطه فيه قبل ان يسلم هل مانع الكافر الذي ليس في دخوله ادى للمسجد او للمصلي ولا سيما ليس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشترى والدي ارضا ثم توفي وعلمنا بعد ذلك أن هذه الأرض كانت وقفا كانت وقفاً. فهل يجوز تقسيم هذه الأرض علينا على أنها تركه على الورثة لا, لا يجوز ما يصح بيعها وهي وقف ما يصح بيعها وهي وقف الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه ورأى رأى الحاكم بيعه لتعطل مصالحه أو لإبداله بما هو خير منه يرجع فيه الى الكاسه اما اذا تبين انه وقف وهو مبيع على انه ما هو وقف لكن تبين انه وقف فهذا اصل البيع باطل ويرجع الوقف على حاله نعم وهذا يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اوقف والدي ارضا وليس له سواها وليس عندنا بيت ونحن بحاجه فوالدي متزوج من امرأتين وله ذرية بل صار يأخذ مما عند الناس سؤاله هل يجوز لوالدي أن يرجع عن وقفه يروح للقاضي يسأل القاضي في هذا أو يأتي ليفتى ويسأل إن شاء الله وسيجد الحل إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صلاة الاستسقاء تعد مشروعة هل صلاة الاستسقاء تعد مشروعة في كل أيام السنة صيفا وشتاء أم هي خاصة في الأيام التي يرجى فيها نفع المطر عند نزوله كما يسمى بالوسم ونحو ذلك الله قادر على انزال المطر في كل وقت فإذا احتاج المسلمون إلى المطر في أي وقت فإنهم يستسقون الله قادر على انزال المطر لهم في أي وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل احمل جنسية لاحد لإحدى بلاد الكفر. فهل يجوز لي أن أحصل على جنسية لبلد آخر من بلاد الكفر؟ أصل آخر للجنسية الكفار لا تجوز للمسلم. ذكرنا هذا في الدرس الماضي وإن لا يجوز للمسلم أن يأخذ جنسية الكفار لأنه يدخل تحت حكمه إذا ها جنسيتهم صار من رعاياهم يدخل تحت حكمه لا يجوز للمسلم أن يدخل تحت حكم الكفار ويكون من رعايا الكفار لكن يجوز له الإقامة عندهم قدر الضرورة بدون انه يتجنس لجنسيته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البخور يفطر الصائم إذا استنشقه إذا استنشق الدخان بخور وغيره غيره إذا قصد استنشاقه ودخل إلى أنفه لأنه يفطر بذلك أما إذا جاء الدخان أو الغبار دخل في أنف بدون قصد هذا لا يضر على الصيام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالصحابة وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام وقف عن يسار أبي بكر وصلى بالصحابة سؤاله هل يؤخذ من هذا أنه يجوز فعل ذلك من الإمام الراتب أم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز لا من الإمام الراتب نعم لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالدين أن يلبس ابنتهما التي عمرها سبع سنوات الحجاب الشرعي لا من باب التربية الوجوب لا يجب لكن ان كان المقصود به التدريب على الحجاب التربية لا بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض أهل العلم بأن هاجر عليه السلام زوج إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما هي زوجة سرية سرية لإبراهيم وليست زوجة له زوجته سارة بنت عمه أما هاجر فهي سرية مملوكة نعم تسرى بها عليه الصلاة والسلام نعم يقول يذكرون عنها أنها كانت جارية عند ملك من ملوك الدنيا فلا هذا صحيح يقول يذكرون أنها كانت جارية جاريه نعم نعم وهبها له ملك مصر وهبها ملك مصر لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام وسارة وهبتها لإبراهيم عليه الصلاه والسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم لطلابكم وأبنائكم في ضبط مسائل الفقه لكثره الحاجة إليها ولانها تتفلت علينا بسبب عدم التدريس والافتاء وقله المذاكره نعم الفقه ما يوخذ بالمطالعه ولا لابد من حفظه وقراءته على المشايخ يشرحوه ويبينوه اما الدراسة النظامية والمقررات الدراسية وإما في حلق العلم في المساج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أسافر إلى قريتي أكون هناك بفضل الله أفضل الموجودين في المسجد في قراءة القرآن وأهل هذه القرية يحبون أن أصلي بهم لكني اتهيب الموقف علما بأن الذي يصلي بهم ربما أخطأ في بعض الحركات وهكذا يحصل لي في مساجد القرية فهل علي اثم في هذا الفعل أيش الفعل التهيب يقول التهيب وعدم الصلاة بهم إذا كان المسجد فيه إمام بد من إذن الإمام إذا كان فيه إمام بد من إذن لا تدخل عليه بدون إذن إذنه إذا اختارك الإمام وأدين لك والجماعة راضون لك فهذا عمل طيب أحسن إليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي عنده مرض الريح ويدافعه أثناء الصلاة وأحيانا تخرج منه هذه الريح وهو يصلي هل يدخل في حكم من به سلس البود وتصح صلاته أم عليه إعادة الصلاة إذا كان هذا دائما معه يخرج بدون اختياره فهو مثل سلاسيبون يتوضا عند الصلاة يصلي في الحال ولو خرج منه شيء صلاته صحيحة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكله الله نفسا إلا وسعها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في شركة لتحصيل الديون وقد يكون تحصيل الديون لبعض البنوك الربوية لا يجوز هذا إذا كانت الديون محرمة فلا يجوز لك أنك تسعى في تحصيلها للبنك ولا لغيره ولا للتجار المال الحرام لا يجوز انك تسعى في تحصيله لأنك تكون متعاونا على الإثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول ما تجدي في الأسبوع الماضي في اليمن تقول ما تجدي في الأسبوع الماضي في اليمن وأنا في الرياض سؤالها هل أستطيع أن أصلي عليه هنا وأطلب منكم أن تدعو له بالمغفره لا مانع من الصلاة عليه إلا في أيام وفاته لا يمر مدة طويلة وإنما في أيام وفاته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا قائم على يتامى وأود, وأود أن أعرف هل في أموالهم زكاة وهل لي أن أنمي أموالهم بالتجارة وما نصيحتكم لي وفقكم الله نعم الواجب إخراج زكاة الأيتام نيابة عنهم خلدها وليهم ووكيلهم نيابة عنهم ولا يتركها لأنها من الحقوق الواجبة عليهم في أموالهم فهو ينوب عنهم في ذلك أما المتاجر بها إذا كان هذا من صالحهم فانه يتاجر بها يعني هذا من صالحهم تنمية أموالهم اما انه يضعها في متاجرة محرمه او مشبوهه او انه يضعها في مساهمات لا يجرى ماذا تقول اليه قد كثر فيها الان كثر الخسارات والنفسات فلا يعرضها ما يعرض اموال الجسامه للخطر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يعد عكاشه ابن محصن رضي الله عنه من الذين جزم لهم بالجنة حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بلا شك ولا ريب أننا نجزم ونعتقد أن عكاشة ابن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بشهاده الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قلتم في درس سابق حفظكم الله إن صلاة الليل واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف الجواب عن قوله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية نافلة يعني خاصة بك دون أمتك نافلة لك يعني خاصة بك دون أمتك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعد أداء صلاة الاستخارة هل يشعر الإنسان بالإطمئنان للأمر الذي استخار من أجله أم يكون الأمر على حسب القدر الذي يقع له الإنسان يعمل يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بدعاء الاستخارة إذا مال إلى أحد الجانبين اللذين فيهما الاستخارة فانه ياخذ بالجانب الذي ترجح عنده ويتوكل على الله عز وجل نعم انت. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه